وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني علت بربه وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء فَأَشْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَزَعْزِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِلَّا لَهُمْ جُنُودٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ كَوْمًا مِّن جَنَّاتٍ وَعُرُبٍ وَأَجْرَعٍ وَمَنَارٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْنَ ظَالِمِيْنَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اِسْرَاۤءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ مِنَ الْعَنْدِ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه ذلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا نوتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآلاء صديقين اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمٌ تَبَدَّعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ